قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ من السماء ماء فأخرج به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 رَبِّ إِنَّهُمْ نُضِلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدعاء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 وليعلموا أنبا هو إله واحد وليتذكر أول الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الإفلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يَأْكُلُوا ويتمتعوا وَيُلْهِهِمُوا الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنه إلى يوم الدين قال رب فأنضذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لو زينا لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 صلاة القيام يا الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 قتل الخراسون، الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين، يومهم عَلَى النَّارِ يفتنون، ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كنتم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إِنَّهُمْ كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وَبِالْأَسْحَارِ هم يستغفرون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 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ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 ونذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتوا صوته بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقه وما أريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين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 Allah! Oh.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 غير المغضوب عليهم ولا الظاهلين آمين والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور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 كلوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ متكئين على سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهته ولحم مما يشتهون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 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌّ نَتَرَبَّصُ به ريب الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ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 واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر مع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله Allah أكبر. Allah الله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 الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من, بعد أن يأذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ليجزى الذين, بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالاحسنى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 وَأَنَّ سعيه سوف يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحك وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكه أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر اقتربت الساعة وانشق القمر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 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الْأَرْضَ عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نِعْمَةً من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أَنذَرَهُمْ بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضَيْفِهِ فطمسنا أَعْيُنَهُمْ فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ ولقد جاء آل فرعون نذر، كذبوا بأياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ من أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزبر أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرْ سيهزم الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدبر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَآمَرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ يَوْمَ يسحبون فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوْقُوا مَسَّ سقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خلقناه بقدر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ من مُدَّكِرْ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 علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماة رفعها ووضع الميزان، ألا تطع في الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام.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 رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج مِنْهُمَا اللؤلؤ والمرجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان الله, الله أكبر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 وفيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن ان شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله الله اكبر الله الله أكبر الله الله اكبر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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ الْأَوَّلُونَ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 بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون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 قل يقين فسبح باسم ربك العظيم الله الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر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 تنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظُرُونا نقت باسم نوركم.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 الله أكبر. سمع الله لمن حميدا. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا <تصفيق>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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا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 لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب, أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخرون بينكم وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير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 ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أكبر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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبان يتنبتعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا باتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم, يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا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 الله ذو الفضل العظيم الله أكبر. الله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 All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 ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما اعظمك سبحانك ربنا ما اكرمك سبحانك وبحمدك ولا حول ولا قوه الا بك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك اسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره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 وعلمائنا وذرياتنا وازواجنا وذوي رحمنا واقاربنا واخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار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 والفوز يوم القضاء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء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 وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد امنين والى اعلى جناتك سابقين اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم اجعلنا واياهم في جنات النعيم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا عظيم المن يا كريم الصف يا باسط اليدين بالعطايا يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر يا من اظهر الحسن وستر القبيح نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسالك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك ان تدخلنا الجنه وتعيدنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واقاربنا وذوي رحمنا وعلماءنا وولاه امرنا والمسلمين اجمعين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم انا نعوذ بك من الخوف الا منك ومن الذل الا لك ومن الافتقار الا اليك واجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحه لا تلهينا واغننا اللهم بفضلك عمن عن اغنيته عنا يمن يم كتابنا ويسر حسابنا واختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده آجالنا، واجعل الاخره كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان اللهم بشرنا بروح وريحان اللهم بشرنا بروح وريحان ورب غير غضبان اللهم انا نسالك بوجهك الكريم الجنه ونعوذ بوجهك الكريم من النار يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت ونعوذ بك اللهم من منكرات الاقوال والافعال والاهواء والادواء يا سميع الدعاء اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا ذا الجلال والاكرام نسالك ان تدخلنا الجنه وتعيذنا من النار اللهم حرم وجوهنا وبشرتنا على النار يا كريم يا غفار اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واحمي حوزه الدين وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين يا رب العالمين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح واحفظ امتنا وولاة امورنا وايد بالحق امامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم يا كريم يا عزيز وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز اللهم يا ديان يا منان وفق عبدك محمد بن سلمان اللهم احفظهم بحفظك واكلؤهم بعنايتك ورعايتك وهيئ لهم البطانة الصالحه واجزهم خير الجزاء واوفره على ما قدموا للاسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما اللهم هيئ لهم في كل امورهم رايا سديدا وفعلا حميدا وعملا رشيدا فريدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ووفق جميع ولاه المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ بلادنا المملكه العربيه السعوديه للحق منارا وللخير دارا وللايمان مارزا وقرارا يا رب العالمين واكفنا وكفها وبلاد المسلمين شر الحاسدين والحاقدين والمغرضين والخائنين والظالمين يا رب العالمين اللهم أبسط الأمن والأمان في جميع بلاد الإسلام اللهم احفظ أمنها واستقرارها من دعاه الفتنه والضلال يا رب العالمين اللهم احفظها جماعه واحده على الكتاب والسنه يا ذا العطاء والفضل والمنه اللهم من اراد امن بلاد المسلمين والخروج على جماعتها وحمل السلاح عليها وبث الفوضى والرعب في قلوب ابنائها ومواطنيها اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم اكفهم شرورهم يا رب العالمين اللهم كل المستضعفين في كل مكان يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك كل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم في فلسطين على اليهود الغاصبين المحتلين المعتدين اللهم أرنا بالمعتدين عجائب قدرتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وكل إخواننا كل إخواننا يا رحمن يا رحيم فمن لهم الا الله من لهم الا انت يا ارحم الراحمين الى من تكلهم نسالك ان تلطف بهم وان تفرج عنهم وان تنصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى اللهم احفظ المسجد الاقصى من عدوان المعتدين واجعله شامخاً عزيزاً إلى وعلي الدين قو اركانه وشد بنيانه واعلي شانه يا حي يا قيوم وارزقنا فيه صلاه قبل الممات وكما جمعتنا في حرمك الامن فاجمعنا في المسجد الاقصى منتصرين مغفرين يا رب العالمين واجمعنا اخوانا على سرر متقابلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا لقيام ليله القدر واكتب لنا فيها عظيم المثوبه والاجر وامح عنا كل ذنب ووزر اللهم انك وصفت ليله القدر بالسلام وانت السلام ومنك السلام فارزقنا اللهم وامتنا ووطننا وبلادنا وبلاد المسلمين السلام وعم بالسلام جميع الانام يا رب العالمين اللهم انك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركه وتتفضل عليهم حين يبقى ثلث الليل الاخر فتتنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك إلى سماء الدنيا فتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له اللهم انا نستغفرك فاغفر لنا ونتوب اليك فتب علينا ونسالك اللهم فاعطنا اللهم ما قسمت في هذه الليله الشريفه من خير وصحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما انزلت وانزل فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم انا نسالك خير هذه الليله فتحها نورها رزقها بركتها سلامتها وهداها يا ذا الجلال والاكرام اللهم هيئ لنا في هذه الليله واستجب لنا في هذه الليله اللهم اغفر لنا في هذه الليله اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين اللهم وفقنا في هذه الليله لدعاء لا يرد وافتح لنا الى الجنان ابوابا لا تسد يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم ارزقهم الوسطيه والاعتدال اللهم احفظهم من الاحزاب الضاله والجماعات المنحرفه والتنظيمات الارهابيه واحفظهم من المسكرات والمخدرات وبلادنا وبلاد المسلمين اجمعين اللهم احفظهم من دعاه السوء والضلال والفساد والانحلال انك انت الكريم المتعال اللهم احفظ نساء المسلمين جملهن بالحياء والحجاب والاحتشام يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق اخواننا ورجال امننا العاملين في خدمه امننا وسلامتنا وفي خدمه الحرمين وخدمه المعتمرين والمرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم وفقهم واعنهم وانصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم تقبل شهداءنا اللهم تقبل شهداءنا اللهم عاف جرحاهم اللهم عافِ جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده ونحن في خير وصحه وحياه سعيده اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا واولادنا واموالنا ومن الماء البارد على الظما اللهم ان هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليله الشريفه في هذا البلد الحرام وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة رفعوا أكف الضراعة إليك يدعونك ويسألونك ويتمنون أن تحقق امانيهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا واياهم خائبين ولا من رحمتك محرمين ولا عن بابك مطرودين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم لا تفرق جمعنا ولا تخرجنا عن رمضان لا تفرق جمعنا في هذه الليله الشريفه الا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور وعمل متقبل مبرور اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهن وااثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ما عصيناك لاننا لا نحب وعزتك وجلالك لكن غرتنا أنفسنا, انفسنا الاماره بالسوء وشياطين الانس والجن فاللهم هب لنا من لدنك رحمه ومغفره وسترا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واختم بالصالحات اعمالنا وتول امرنا اللهم اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ليس لنا رب الا انت اما عبيدك فسوانا كثير وليس لنا رب سواك فاللهم اشملنا بعفوك ورحمتك ومغفرتك في هذه الليالي الشريفة وأعتق رقابنا أعتق رقابنا أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل البلاد اللهم اجعلها خيرا وبركه للمسلمين اجمعين يا رب العالمين اللهم كف عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم ان نغتال من تحتنا اللهم وفق العاملين في خدمه الحرمين يا رب العالمين اللهم اجزهم خير الجزا وضاعف مثوبتهم كفاء ما قدموا ويقدموا لضيوف بيتك العظيم يا حي يا قيوم يا كريم اللهم انا نسألك أن توفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى العلم والفقه والحكمة والدعوة إليك بالحكمة والموعظة الحسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك أن تتقبل دعاءنا قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك نعوذ بك أن نكون بدعائك اشقياء أو محرومين أو معتدين يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا واغفر لنا ما مضى من أعمالنا في شهرنا واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم لا تجعل هذا المكان اخر عهد في هذه البقعه الشريفه اللهم وفق اخواننا المسلمين جميعا للمجيء الى هذا البيت الشريف والطواف فيه والصلاه فيه وزد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابه وبرا اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركا على من قرا وعلى من سمع وعلى من حضره وعلى من شاهده وعلى المسلمين اجمعين وعلى العالمين اجمعين يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى اللهم على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم وقتفا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 فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لبسبيل مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ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 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم 114. فوربك لنسألنهم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا عما كانوا يعملون تُؤْمَرُ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون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 ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنه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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنَّ إن ربكم لرؤوف رحيم وَالْبِغَالَ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها en ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل had السماء لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليتا تلبسونها. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون 111. يَخْلُقُ يخلق كمن لا يخلق أفلا تَذَكَّرُونَ تذكرون 112. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 ه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتيا امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولا